إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله والمراد أمسك عليك زوجتك فالزوج يكون رجلا ويكون امرأة وجر القرآن الكريم بهذا كما قال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ولم يقل خلق لكم من أنفسكم زوجات وكما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي ويذرون زوجات يذرون النساء وسائل القرآن كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم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 من حديث لمعاوية بن حيدة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما حق زوجته أحدنا عليه وأيضا في الصنن وفي مسند الإمام أحمد أن معاوية قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نغر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك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 إنما من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد والوعيد كما تقول للرجل إن كنت رجلا ففعل كذا تهديدا ووعيدا يدل على هذا سياق الكلام وهو قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشو الوجوه لماذا يستغيثون وقد فعلوا ما يجوز لهم إذن هذا الفهم ليس سبيدا بدليل سياق الآية فقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد ووعيد لمن كفر فهذا انذار للكافر ومعنى الآية لا تكفروا فإن الكافر أعد الله له نارا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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فكثير من الناس يفهمون أن الآية خطاب للمؤمنين والمعنى قلوا عملوا أي قلوا عملوا أعمالا صالحة فسيراها الله ويكافئكم بها ولهذا يكتبونها في الكتب وفي بداية المشاريع والأعمال إذا أراد على الكتاب وقلوا عملوا فسيرا الله عملك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 وسيرى الله عملكم أيسى يظهره للناس ورسوله سيرى أيسى للنبي أنكم منافقون لأن الله يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم لكن من رحمته أنه يظهر هذا النفاق في فلتات الألسن وصفحات الوجوه فهاتان الآيتان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 فقالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وهم يقولون معنا قولوا لولا يد أي لولا معروف سابق لك عندي إذن اليد معناها المعروف أو الإحسان أو الجميل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 سبني لولا كذا لا لأجبتك أي لولا إحسانك السابق لأجبتك سبا بسبب فلا تصح أن تكون مجرد اليد هي المانعة من رد السب يعني لولا يدك يعني التي هي جزء من بدنك لأجبتك الكلام لا يستقيم لكن لولا إحسانك لا ردت السب لأن السب والرد نوع من السيئات كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة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 ففي رواية الزهري أنه كان عليه دية فأعطاه أبو بكر عشرة قلائص أي أعانه في أداء الدية فإذا كانت اليد معروفة لأنها إحسان وجميل من النوق أعطاها أبو بكر رضي الله عنه لهذا الرجل فهذه أربعة ألوان من الأدلة في السياق تبين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 فلا يقال لله عز وجل نعمتان فقط لو قيل بيدي باليد بمعنى النعمة إذا خلقتك بنعمتين والله عز وجل نعمه لا تحصى فهذا وجه من البيان يكذب هذا وكذا في قول تعالى بل يداه مبسوطتان لو قيل اليد بمعنى النعمة إذا نعمتاه مبسوطتان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 بيدي بيتا ماذا تفهم تفهم انه باشر البناء بسبب باء المباشرة والسبب فقول المرأة نسجتها فقط ممكن تبقى امرت غيرها ان ينسك كقول رئيس الدولة فتحنا وحاربنا ولم يباشر الحرب لكن لو قال رئيس الدولة حاربت بيدي يفهم كل ذي عقل انه باشر الحرب بيده قولها أنا سجتها بيدي هذه باء السببية ولا يمكن أن تفسر اليد هنا بمعنى النعمة او الجميل أو المعروف وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقولها فتلت بيدي ماذا يفهم العقلاء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 خلقت بيدي أي بقدرتي إبليس كيف خلق؟ خلق بالخدرة فلو كان آدم خلق بالقدرة أيضا كان قول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي فيقول له وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فما الفرق؟ فلا تكون لله حجة قائمة على إبليس للمحل الاحتجاج ماذا؟ لماذا لم تسجد